ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دَابِرَ الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كنهي مُجْنِمُونَ إِنْ تستغيتون ربكم فاستجاب لكم أَنِّي ممدكم أني ممزكم بألف من مَلَائِكَةٍ مردسين وما جعله الله إِلَّا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إِلَّا من عند الله إِنَّ الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم, وينزل عليكم من السماء ما أن يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إلي الملائكة أني معكم فتذبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء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 فلا توليوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد of